تصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوما تكون السماء كالمل و تكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونه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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون